والقدس الإلهي الوحد أمين أنا كلمتكم قبل كده عن النعمة أحب أن أكلمكم الآن عن الحكمة الحكمة شيء مهم جدا جدا زي ما بيقول الكتاب الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام والحكمة اسم من أسماء السيد المسيح اللي قيل عنه انه هو حكمة الله وقوة الله هو اخنوم المعرفة والحكمة هي من مواهب الروح القدس كما ورد في الرنسوس الأولى 12 ان الروح يعطي البعض كذا ويعطي حكمة والحكمة التي نقصدها هي ما يقول عنها القديس عقوب الرسول الحكمة النازلة من فوق حكمة النازلة من فوق وكلها أسمار صادحة والحكمة ظهرت في أعمال الله نفسه حتى في الخلق قيل عنه إن كل الأشياء بحكمة قد صنعها يعني ربنا أوجد الماء أولا قبل العشب عشان العشب يعيش الميت فأوجد العشب أولا قبل الحيوان عشان الحيوان يأكل العشب العشق وأوجد الإنسان أخيرا لكي يتمتع بكل شيء وربنا من حكمته وزع المواهب فيه الأزكياء وفيهم المتوسطين في عقلهم وفيهم اللي مفيش خالص فيه الملوك وفيه العبيد وفيه الرؤساء وفيه الخدم ولو كانوا كلهم حاجة وحدة كان العالم يعيش إزاي ربنا حتى في حكمته أوجد الألم سمح به لأن أخطر الأمراض هي الأمراض التي لا يشعر فيها الإنسان بألم لغاية لما تتطور وتنتشر وأخيرا يكتشف بعض طاعة الفرصة ربنا بحكمة أوجد الموت لأن لو كان كل واحد يعيش على طول كان يتعم يتعب على رأي الشاعر اللي بيقول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حب العيش مره وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره من جمال الحكمة إن الله مدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنق ومن أهمية الحكمة إنهم لما أرادوا اختيار سبع شمامس للخدمة قال برسل اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة لما يكون مملوئين من الروح القدس كفاية لا مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة طبعا إذا كانت الحكمة مطلوبة كصفة للشماس يبقى من باب أولى الأسيس والأسقف يكونوا مملؤين من الفتح ويعجبني سليمان الحكيم أن لما ربنا قال تحب تطلب إيه قال له أعطيني حكمة ما مرضيش يطلب لماهل ولا جاهل ولا رئاسة كان عايز أكمل وما أكمل مثل العذارة اللي دخلوا إلى العرس الإلهي اللي دخلهم العذارة على الحكيمات اللي فكروا في المستقبل يجرئيه واستعدوا ليه لما أراد في تنظيم الهيكل قال موسى اختار الرجل بصالعيل اللي كان رجل حكيم في كل سنة وما أجمل ما فعلته أبي جايل بكل حكمة هذا اتغطى بذوق الحكمة تتدخل في كل فضيل كل فضيلة خالية من الحكمة ليست فضيل لا تعتبر فضيل كل فضيل خالية من الحكمة لا تعتبر فضيل والقديس الأنبى أنتوني في التعبير عن الحكمة قال إن هم شيء التمييز والإفراز إفراز يعني تفرز دمن ده تعرف إيه الكويس وإيه الوحف تعرف كيف تختار طبعًا في حكمة شيطانية مش عايزين نتكلم عنها زي حكمة الحية وزي الحكمة المملوءة من المكر والخبث والخداع والحكمة اللي تلجأ لطرق رديئة. لكي تنفذ أغرتها ومن أمثال هذه الحكمة الخاطئة حكمة أخي توفر في الشر اللي كان داود يقول نجينا يا رب من أخي توفر حكمة يدبّر مكيت الضياع راجع وأيضا مشهورة بالعام اللي ضيع بيها شابرة احنا بالحكمة مفروض يكون عندنا التمييز امتى نستخدم الحزب وامتى نستخدم الطيبة امتى نستخدم الصمت وامتى نستخدم الكلام امتى نستخدم العقوبة وإمتى نستخدم المغفرة والتسامح هذه الحكم أما الحكم الروحانية فمصدرها الله نفسه الحكم النازل من فوق وأيضا مصدرها المشورة وأبد الاعتراف الحكيم وأيضا مصدرها معاشرة الحكماء زي ما بيقول الشاعر فخذوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء لما انت تعيش مع واحد حكيم يملأك حكمة لما تعيش مع إنسان جاهل أو ما عندوش حكمة يضيعك هنا ونتكلم عن الفرق بين الحكمة والذكاء. الذكاء جزء من الحكمة لكن الزكاء لوحده ما ينفعش جايز واحد ذكي وغير حكيم يستخدم زكاؤه في ضرر نفسه أو في ضرر غيره جايز واحد ذكي وعنده شهوة الشهوة الضيعة على الرغم من زكاؤه او جايز واحد ذكي لكن اعصابه تعبانة بالاعصاب التعبانة يضيع نفسه لان في هذه الحالة الشهوة تتسلط وتوقف العق والاعصاب تتسلط وتوقف العق وكقاعدة نقول كل حكيم ذكي لكن ليس كل ذكي حكيما الحكمة تدعو إلى الدقة في التعبير وتبعد عن الاندساع والتسرع غرور الأزكياء بيمنعهم من المشورة فيسقطون الإنسان الحكيم لا يكون متسرعا ليست أسرع الحلول هي أفضل الحلول إنما أفضل الحلول هي أكثرها روية وإتقانا اللي بيتسرع ما عندوش حكمة لأنه لا يعطي نفسه مجالا للبحث والتدقيق والدراسة ويمشي بطريقة سطحية الإنسان الهادئ يعطي لنفسه فرصة للتفكير وفرصة للصلاة وفرصة لانتظار توجيه الله التروي والاتزام مثل ذلك الزواج في ناس يقف قايس من الغرب وعايز يكبس أسبوع ولا هو شاف ولا فحص ولا عرف ويبيع روحه التسرع موجود عند الشباب لكن الروية والاتزان موجود عند الكبار في صحفي يتسرع في نشر خبر فيعمل ضجه والناس يلموه ولجب الكلام بالزايد وفي صحفي لا يكتب الخبر الا بعد تدقيق والوصول الى الحقيقة كاملة ممكن التسرع بالتسرع مدير يعاقب موظف او يرفده نتيجة شكوى وصلت اليه لكن الحكيم يأخذ الشكوى ويفحصها ويتروى ويحق الحكمة ايضا تحتاج الى فهم مثلا الحكمة في الزواج ان الراجل يكون عارف تضاع المرأة وفهمها كويس قوي ونفسيتها وفهمها والمرأة تكون عارفة تبع الرجل ونفسيته وتكون درساه بهذا الفهم توجد المساتيح اللي تفتح بها الشخصية وتجد نتيجة الإنسان ذكي يحسب النتائج وردود الفعل لو عملت الحجل الفلاني دي تكون ردود الفعل إيه لو قلت الكلمة الفلانية دي يبقى ردود الفعل إيه فإن وثق من النتائج إنها طيبة هنا يتصرف يا مناس يقولوا كلمة تعمل حريقة لأن لم يفكروا في النتائج تبقى إيه أو ياخدوا تصرف يضيع علاقتهم مع الآخرين لأنهم معملوش حسابهم التصرف ديوصل دي لحد فين مفروض قبل ما نقول كلمة نشوف تأثير الكلمة على كافة الأجواء نشوف إيه التصرف اللي نربح بيه الناس مش اللي نخسر بيه سهل جدا إنك تخسر الآخرين بأي تصرف أهوك أي تصرف بدون حساب النتائك وتستفيد إيه لما تخسر الناس وتحاول ترجع محبتهم ما تعرفش ما تعرفش لأن ماضيك يطاردك حاول تربح الناس بحسن التصرف في ناس بيفقدوا الحكمة بعدم الفهم يقرأ مثلا في البستان بستان الرهبان ويلاقي اي كلام يروح منفذه على طول بينما الكلام ده جايز لا يناسبه لا يناسبه يلقى مثل من قديس أرساموس بيقول كثيرا ما تكلمت فندم فيقول أيوة امشي في الصمت على طول ويمشي في الصمت بطريقة تضر وضر الناس ففي الحقيقة ليس كل صمت فضيلة وليس كل كلام خطيئة الواحد يصمت حين يحسن الصمت ويتكلم حين يجب الكلام وكثير ما ندان على صمتنا ويام في الكلام في همص للآخرين في كلمة تشجيع ليه فايدة كبيرة الطيبة والحزن البعض ساعات يهاجمنا إذا ما عاقبنا البعض ويقول كذا سألين إزاي تعافوا إزاي مجلس الإكتريكي بيحكم نحن بنعاقب على خطيئة مؤينة ومن أجل سمعة الآخرين لا نعلن هذه الخطيئة ومن جهة العقوبة ده بنا بنعاقب عالي الكاهن لأنه لم يؤدب أولاده وخله يقع رأسه تنكسر ويفقد كهنته إلى الأبد لأنه لم يربي أولاده. طبعاً معروف وقلنا قبل كده. إزاي ربنا عاقب الطوفان وحرق سدوم؟ إزاي عاقب قورح ودسان وابيرام؟ ان الارض اتفتحت وبلعتها كل دي مش عقوبات جايز واحد يقول في العهد القديم وفي العهد الجديد نفس العقوبات خاطئ كورنسوس بولس رسول الامر ان يسلم مثل هذا للشيطان لمعاقبة الجسد لكي تخرص الوقف يوم الرب وكان هذا لفائدته حنانيا وسفيرة حنانيا كذب على الرسول بطرس وهو قب ان نزل ميت على الأرض ولما جات امرأته ما كانتش تعرف اللي حاصل بطرس الرسول قال لها الرجال اللي خدوا بنت زوجك يخدو كنت أيضا وقعت ميتة في عقوبات في الأهداب الجديد عقوبة إذا بل في سفر الرؤيا العقوبات اللي موجودة في سفر الرؤيا الصفحة ثمانية البحيرة المتقدمة نارو كبريت اللجات في الأنجيل للعقوبة وقت وللعفو وقت زي الطبيب في حكمته احيانا يعطي دواء واحيانا يقول امتنى عن الدواء ده احسنت الدر نطلب من ابراه ان يعطينا حكمة اتفدى الامصلة